بسم الله الرحمن الرحیم قر سمع الله قول التي تجادلك في زودها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما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 فَمَنْ لَمْ يَدِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَيَّتَمَا سَفَرْتُمْ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنادهن بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا داؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون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 يا ايها الذين امنوا اذا تناديتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبذل والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إنما ندوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بموال لهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا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 وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضو عنه حِزْبُ حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون